সমাপ্ত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 فلونا إذا بلغت الحنقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا توصرون فلونا إن كنتم غير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 সব আনামিদ প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 خُلَفًا فِيهِ فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَأَنفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ لا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا لَّضَّالُونَ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 তুমি আলো হই মন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 بالعالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين ادنى الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم وللطالين آمين يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم رغيدهم وبهائمهم مشراكون يوم جنة تجري من تحتها الانهار مشراكون يوم الجنة تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين امنوا وتدعوا باسم نوركم غير ارجع وراء بل تنتمسون وراء بينهم سور له باب باطل فيه الرحمه باطل فيه الرحمه وظاهره انطبله العذاب ينادونهم الم كنتم تتمعن كصق وتربصتم وترنصتم واعتمتوا وغرقتم الامال حتى جاء امر الله حتى جاء امر الله وغرنتم بالله الغر فاليوم لا يؤخذ منكم فديه الذين كفروا مأواكم النار يا وبئس المصير الله أكبر الله أكبر أشهد <تصفيق>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 मंगलवार रे नुन सम्प्रचार सकाल आठ टेषे पीस टी कल्याण शिक्षा नहीं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 शांतर इ शांति रे आठ टेब सम्प्रचार सकाल मानवतारणास তাম সৃষ্টির জন্য महानल्लाहम्मद सल अल वसल्लम के समस्त विश्व रहमत बनिए पाठाल शांति दूध परवर्ती अनुष्ठान पीस टी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 فَاعْقُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُونَ كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَتَثَاقَلُهُمْ ۚ إِنَّهُمْ كَثِيرُونَ تَثْقُلُونَ اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا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 وَالشُّهَدَاءُ عِندَ رَبِّهِمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ والذين كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُنَازِئُهُمْ عَذَابَ الْيَمِينِ اعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ وتفاخر بينكم وتكاثر في الاموال والاولاد كمثل غيث اعجب الكفار كمثل غيث اعجب الكفار لذاته تهيج فتره اصفر ثم يهيل فتره اصفر والذن لا يكون حطاما وفي الاخره عذاب ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حميدة ربنا ولك الحميد ta -da.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 الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم, وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقرب انزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالرئيب ان الله قوي عزيز ولقد ارسلنا نوحا وابراهيم وجعلنا, وجعلنا فيه فَمِنَ النَّبِيِّ وَالْكِتَابِ فَمِنْهُم مُهْتَدٍ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ كَافِرُونَ ثُمَّ قَفَيْنَا عَلَى آثَارِهِمْ بِرُسُلِنَا وَقَفَيْنَا وَقَفَيْنَا بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ وَآتَيْنَاهُ الإنجيل وجعلنا في اتبعوه رأفة ورحمة وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء من الذين آمنوا منهم أجرا وكثير منهم فاسقون الله أكبر, الله أكبر. سمع الله لمن حمده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 وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم फिल्टार कर पानी विशुद्ध डायलिस कर रक्त विशुद्ध है ताप दी सोना विशुद्ध है कष्टार्जित टिका कि भाव विशुद्ध होता पवित्र कुरने अने সেরা মাধ্যম বিশন এবং জাকাত পাঠানোর ঠিকানা আইআরএফ ব্যাংক কোয়াড্রানোট আটচল্লিশ কোড বিভান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 टिफोन ट्रांसफारे कल करू जीरो टू फोर थ्री टू वन टा पदेल करेट पीस टी डट ईपन दायित्व पालन कर निश्चित कर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 क्यों इसलम भलो आचरण जोर बोझार जन्म देख चरित्र गठने इसलम बृहस्पतिवार रत साढ़े आठ टाइपन सम्प्रचार सकाल सारे पीस टी बांगल्